راكم العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولى ك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مقصده.